ويا ترغالي يا شيعيس اللهم اضع وسك مات وانيت ابدل صعب شال انط النيال عمو ابو حسين نات علي يا شيعته حيدر علي يا شيعته عمو ابو حسين دعني انت حيدر علي حيدر علي ما شاء الله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 او وت ما ات وينيت حب الصعاب تشا ر رسال الياس الحر ب ضاع يا عيدر علي يا شيعه حيدر علي يا شيعه يغمض وستنا تغمض ما الله ما شاء الله الله يرضى حوائج عيدر علي بارك الله فيك غمضي وسكنة واني بصواب شتاء الانصار بصواب شتاء الانصار الياس الحارب شاحل صار غمضي وسكنة هل ممتاز. لي على ما يوفر بكي يا قلبي اللي الدمع عي سقاني اقعدير ويلي الناقل موصى في الزمن قيل تمجبع طين مخات بين وذا ابيش انتي هل من ما ماك شائعه سناقي الزيت منته مبيت تشبشو تشنو هاي ناقي القيل من سيم غيث تشب تشو تشنو هو الدامي قام تاب ساق شاب الحروب ليث يا الله رحمه بو غمضي وسكنت والنيساء حذر علي يا شيء عيساء حذر علي يا شيء عيساء غمضي وسكنت والنيساء على كيفك حذر يا شيء عيساء بصواب شتاء المصاب. بصواب شات. يات الحرب داحي الحرب داحي الباب. الغماضي وسكنة. منونوا كل خدمه السيد سعيد الفاضل احلى يا ل ما يا حلي هي اللي الدم غير الشيء عتاني نا علم وصا وسس معي همت جبعه الطي الحج بالحي زين هو لليد ما اتواد ونأمل هذا الشيء <تصفيق> ناقي الحيزة من تمغيت سبت شيء وشيء نوغيت لكيت ناقي الحيزة من تمغيت سر چه وتنو حي لكيت من دامت شعب الاسلحار ربما الشكر ورمضير سكنت وانا عاد رعلي يا شيخي حيته غمض وجهك علي واش تعالوا صار بصوا يا ناس الحر دهح البار يا ناس هارو راي ما تعني حق القتاوي ارتاضي او صاح ويا را غير كلب احزبني تبرمني وجرحك يا حزار يشف هيها اماجنا نلح كيف يا ادي مصباح وج اكل طفاه ها ظلمت الدنيا و ما ظن في جيل وقت يا قلوبك فاق وانيت ونيران تبعى بخزريت يا قلوبك فاق وانيت ونيران الح والصلاه ام واكاء قوي قدام ليله الحروب الله ناهر السماء امه بارك الله فيك يا درع عزيز يا شيعه رمى به عتيكنا لا تصعد لا تصعد او حادراتي يا شيعي رمى به عتيكنا اجاني شتال النار من هو براقا لام وان فقال يحي يحل الوفات واسدون ايام اجال طيب قدري يغيب في بغابيت والعمر يفكي دهابيت قدري يغيب في بغابيت والعمر يفكي دهابيت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 والشيك مات سوا احد طاط صوم مين حي زين الله يقضي حوائج كل حق اميراني أمي احد طاط صوم مين حي حدار بجواها هاي اللي شفت فاطم بالباب من دفعوها حصدت ضاعتم من الحيد ابد في دار الفشواحه اعين الشك كاتب هون كسر ما ينقيد حظي هو بالعذانب هو اللي هو الظل حجار وخان ماشي وبكل جارح طابو جرح الظوم زي شافيت نصي ينجع سمهاميت جرح الظوم زي شافيت نصي ينجع صادشت من مطاب يا سير يا حيثة غمضي وتكنت وانصارك الله بك حيدر علي حيدر علي يا شيعي وادرع هذه يا شيعه التوائم غمرت سواط سواط شتال الصاف جوائز ممنون وقاد بالخدمه باق سعيد الضابط احط صاد قوم وين وحي زين بيت حيدى ويل خجراها احا يلي شافك باب میں بل باپ من حقیقت حاصل ہے وہ افجار حصابه جرح الصوم دي شافيت نصي انجا في مهاميت ومصاب شد من مصاب ما هو هيك ما تسوي اتحضر علي حضر عزيز ما شاء الله هي اراط طاحت يا علي هي يا و ما بعيد اي اليتام سمعتنا بغي فيك وحلم جبيني قلع يلا اجري يا تشوف مين فاتي هو الوان يا روح حياني يدي اما جانا طيل ونيتي هو بضقي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 جنة جنة. وياك يا خير من يا خداري هي حضاري و هي الفجور محرابك من باجنك اراك يا azlom yaqo yerki ta'ngal hayda riy tip خارف داخل بار غمضي يا بلاد جوا بحر القرا لاه سير رحار طاحل با غمضتك مات جوانيت هيا وادي يتا بالروح حياتك الله بشكوانيا يا علي ايشكواني اي لا خليها لا يرفعها يتجمع حي يا يوم وين قد ما الك يا يوم يخوتو توبو بالواني ممنون زيد سعيد الصاد الشكواني إليك هل ليا لني رقهي هو صواته لا تقوم يا يوم ال زمان شيحي خاك تجمع هو يا يوم ال نغوثه نغوثه فوق البلوانه البلوانه مثل حالا وما صوت بي حلل او قول للوع حي يا واس حاضي ظلم جارت هو يرياك ثورن الفوه يا من وانا ما ادري والله اكل شيعي يصيح الحي دارا من روايه يا وكل شيعي يصيح الحي دري من واي احل عن المشاكل ما يرد ششعي وغيرك يا علي محرد يداود اي ام جوع تاع جرحنا وعين دكيت وانا والله كل شيء يطيح حي ذو وعي احل مشاكل ما يريت شاد شاي او غواكيا ما احد يداوي التاع جريحنا اوعن ساكت واما والا لو تر رج العله هاول حتى الزله بس خاطل كواميج قدامي يا تاجر كلامه وين ممنون هي